لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك وشف لي فيك يا ربني يا لي برجواك يا مولاي علقا قويا تعبت بابك واشوف لي في يا ربي ني وينتي يا رب وأنت يا ربنا تعلم بما في الطوين قد أقدر بما في الضيّر والخفيين والعصينا والعصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكيّن بني لك جود بني لك جود بني لك جود يغفر ذا البنا والختيام عصينا وينو سينه وينو سينه وعسيرنا في الطريق العنقي بنالك جود يغفر ذنبنا وخطيان تعقد بامنك تعقد بامنك تخذ بابك وكل منك يا بغر حديا يلا نسرب بينا الطريق سوايا يلا نسرب يا الله بنا نهج الطريق سويا في طريق النبي والسادة العلويين يا مجيب استجب يا مجيب استجب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 waslih amalana waslih amalana waslih amalana ya rabana ya allah ya amalana ya rabana watwiya waqfina واكفل يا ربنا شر الهوى والدنيا وإن دعيت وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السنية وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السنية di guna macamum, nafar hukum di Malaysia. Di kafanum, di kafanum, dan فيك فنهم ومعهم في الجنان العليا آه فيك فنهم ومعهم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البريا عند طه النبي المختار خير البريه عند طال النبي المختار ان طال النبي المختار خير البريه عند طال النبي ان طال النبي المختار خير البريان بختنا بالنبي آه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا ليتعك التجيء في الحال في الحال من نهبتين وندعينا وندعينا للبلوى يزيل البليا ولفصله ولفصله ولفصله عليه إلّا ina la la